بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم نقصة ذكرنا عند عبد السحيان وعلى ااا ذكرنا من أول القوالين تبارك وتعالى قال عبدوك للملائكة إني جاءوا من عبد قالوا أقدروا فيها لن يمسوا فيها ويسكوا فيها ونهم صفحوا ذكرنا ان الله تبارك وتعالى اعلم الملائكه الايمان الخاص انهم خالق البشر يكون من صفاتهم كذا وكذا هذا البشر يجعل الخليفه في الارض ان يخلق بعضهم بعضا لكي يعمروا الارض وذكرنا ان من فوائد هذه الايه ان أه الخليفه أه أنه يعني غير, غير معصوم والبلاح ذلك أنه ذكر أن من صفاته سفت الدماء سوف يحكس منه أو يحكس في الأرض من هذا الخلق سفت الدماء وسابق الأرض فهذا يعني عند العلماء أنه لا يلزم من صفات الخليفة أن يكون معصوم تمام؟ وذي ربنا على الشيعة الله ايضا ذكرنا بعض الاشياء المشتبهات اولا كيف, علم... كيف علمت الملائكة انه سوف يكون منه هذه الاشياء ولما يخلق دعا ذكرنا انه ثلاثة اشياء الشيء الاول انه بعين خاص كما قال قتادة وكثير من المفسرين وراتف من خاطف وهذا يؤيده ويؤيد قوله تبارك وتعالى قالوا سبحانك لعلم لنا إلا ما علمتنا أنك لعلم حكيم الأمر الثاني فهموه من الأمر الخريفة فالخريفة الذي يحصل بين الناس في المنازعات الأمر الثالث فهموه من القبيعة البشرية من القبيعة البشرية فإن الله عز الله قال في حق آدم إني خارق البشر من, من سماء البسنون فالحمل البسنون قبعاته التغير تغير من حال إلى حال تمام؟ فمن طرع نفسه فهذا يبين نوع هو سيحصل منه بعض الايه التغيرات الطارئه التي تكون من حال طيب الى حال غير طيب او من صالح الى حال طالح وذلك ذلك من تغير الاحوال هذا بالنسبة يعني لبعض ما لكم ما في المرض السابقه وذكرنا ذلك قصه ادم مع اليس حيث قال الله رضي الله وإن قلنا للملائك السجد لآدم السجد إلا أوليس أبى واستكفر وكانوا الكاثرين فكرنا أن السجد هو سجد لله لأن الله الآب فهو كالحقيقة سجد لله حيث أمر أن نسجد لغيره فكان السجد تعطل لله وتعظيما وتحيياتا وإكراما لآدم عليه السلام وهذا في ما هو تضطيق آدم على الملائكة طبعا أهله والألماء يقصد في تقديمي أو تبطيل صالح تبطيل صالح البشر على الملائكة الملائكة أفضل من البشر طبعا في الخلاف الأهل هم في ذلك البعض من قال أن صالح البشر أفضل من الملائكة وسبلوا في الآيات التي كانت تبطيل آدم على الملائكة وأيضا بتبطيل الجاز جلال آآ البشر آآ من الفجائز الذين يقفون على عرفة فيباجلنا ذلهم بهم و وغير ذلك من هذه الأمور والبعض الآخر قال بل إن الملائكة أفضل من صالح البشر حيث قال الله تعالى كما جاء على لسان الأنبياء ولا أقول لكم إني ملك تمام ولا أقول لكم إني ملك فما لا أقول لكم إني ملك يعني أن الأصل هذه اللي المقتبَل تمام وغير ذلك أن الملائكة الله عز وجل عصموا من من الوقاف والجنوب وأنهم الآن في مكان في مكان أعلى الملعِ الأعلى وطنه الله تبارك وتعالى فهذا هو يعني خلاصة ال المناقشة والمجادلة بين العلم وفصل ذلك متميز في التفسير فقال أنا الملائكة أفضل في اعتبار كملك دارين الملائكة أفضل في اعتبار كمال البداية أي أنه في بداياتهم ما من نور هم عند ربهم لا يعصون أمرهم لا يفعلون مأمرهم. لا يحتلفون المعاصي ولا يتركون في أكمل حال أما صالح البشر أفضل في اعتبار كمال النهاية اعتبار كمال النهاية فهم عند ربهم سبحانه والملائكة يخدمونهم في الجنة والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما خبرتهم ثانياً عقل الدار هذا هو قول خاص وهو قول حسن من شيخ الإسلام تيمير رحمه الله وعلمنا آدم الأسماء والقول للملائكة تسبو الآدم وسبو إلا إبريس أدا واستكبر وكان ملكاً كريماً من فمن أنواع الكفر الإباء والاستكبار الإباء والاستكبار والإباء والاستكبار ينتج عن أي والاستكبار ينتج عن عيني. والا لما يابا ما يستكبر ان لم يكن ذلك في قراه نفسه انه يعرف رفقه مازلنا في حق فرعون قال وجحدوا بها واستقرتها ان كنتم ظلما وعلو يعني هم موقنين بالجوع الحق وان الذين اوتوا التبع يعلمون انه الحق لربه اذا فالمساله ان الاداء والاستكبار هو نوع من الكفر ناتج عن معرفه حقيقيه بالحق ثم يابا ويستكبر إنهم كانوا يبقيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لنا عارفين لأن الله تقتضي ما تقتضي ماذا عندهم؟ النضج سوف تكون عباده إيه؟ الأهل؟ لما قالوا كلا؟ لما قال كل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب هو في مرض الموت قال قالوا لا إله إلا الله. ماذا قال عبد الله أي أمياء وأوجه؟ ماذا قال؟ قال أطرد عمد عبد المطر. يعني عارفين ما لا إله إلا الله ما ليه؟ الكفر اتطورت مما يقف التراكب الأصمار فهذا المقطبط فهم يعلمونه جديداً ما معنى لا إلهة الله لذلك إيه؟ استكتروا اجعلوا بآلهة الإلهة إن هذا الأشياء الموجودة إذن فهذا نوع من نوع الكفر وهو الكفر هنا الكفر طبعاً كما ذكره محمد بن الشيخ خمسة تمام؟ حد يذكره أليس وخطوهاش موعاً إيه؟ الكفر والمركبو كف طبيعي وكف بيضه وكف بيضه مستطيل وكف مشط هي النفايل للعضلات لاي من الباطن <تصفيق> احنا عندنا انواع الكف الكف الاكبر والكف الاصغر تمام وانواع الكف الاكبر خمس تمام كف التجريبي 2 كف راس 1 3 كف الشق 4 كف الارض 5 كف همسه فتقول له ان هو في الاعراب الترتيب هو الاراء تمام التجديد ان هو يأتي اليه خلاص يأتي ليس في كل تمام وغير إن هو يعرض عنه لا يكتب ولكن ايه يعود ايه يرجع عنه فالمسألة المساله في ابتدا فالتجديد مثل مثل التجديد ايضا قد حمل اكثر انواعك ايه? انواع الكفر. تمام؟ ايه لنفاق لانوش محتاج لنفاق يعاني. خلاص. فابليش كذبة. تمام؟ التجديد معناه رده رده الحق. رده ايه? الحق. انه يعني ما احنا الشاهد ان احنا مش مسألة تفس عقيد عشان نخط في الاسخالة والمكافة شوية عشان ايه كده كل مرة من خلص استعار. ولكن يعني احنا, احنا احنا نحاول احنا نذكر نفس الاشياء من العقيدة سريعا كده لاني من القرآن يعني بيشتم على كل ده العلوم اه الشرعيه من ايه عن العقيد. خلنا ابدأ لذكركم بعض الاشياء اللي يمكن ان تخلطوه في صوت غليل حميل او تخلطوا الاجياء او تخلطوا الاجياء ايه. طيب. وخلص ده النوع اللي هو الكفر الإضاء والاستقرار وده عليه إلا إبليس آبى واستكرر وكان من الكافرين فالإضاء والاستقرار نوع النوع اللي هي الكفر وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجت الجنة وكلا منها رغبا حيث شئتم ولا تقربها لإن شجرة فتكون من الظالمين إذا فمقالقة الأمر يؤدي, يؤدي إلى الظلم فالله ظلنا نهاهم أن يقرب الشجرة تمام فإذا قررها فإنهم إيه؟ من الظالمين والظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه. فلما وضع الطاعة أو المعصية أو الأمر هذا في غير موضعه أو إنهم وضعوا جسم في غير موضع الأرض كانوا من الظالمين كانوا من الظالمين. لهم الشيطان عنها فأخرجهم مما كان فيه. طبعا عم اللي عملت الشيطان هو قوم في سال. حتى اتكبوا ما نهى الله عنه ذكر الله جلّة نوع هذا الزبن في شورة الأعراب فقال في البداية فوسوس لهم الشيطان يبقى الوسوس تمام يبقى لهم نوري عن أول وقال ملا هكما ربكما عن هذه الشذورة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين يبقى الوسوس وزين تمام زين ولا ابتصر حق البرطة فقال ما نهاكون مركوك عن هذه الشغل إلا أن تكون ملائكي نكون من إيه من من الم من أو تكون من الإيه الخالدين تمام ثم قال وقسمهما وقسمهما وقسمهما أي حلف لهم بالله إيه منكم أنا من الموصحين إذا تاني حاجة أو تلات حاجة اللي هو إيه إنه يقسم بالله إذا دي تجرب من طرف إيه الهواية إنه ممكن أهل القرآن ممكن يقسم كل هذا جمل وذلك آدم يقول ما كنت أحسب أن أحد يقسم بالله كذبا وذلك ايه؟ قطع تمام؟ والرادع فدل هم بغرور في السلوب الغرور الغرور معناه التلبيس تمام؟ التلبيس نوع ايه؟ يبين غير ما, ما في الحقيقة تمام؟ فدل بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوء فيهما وطاقق الأسفان عليهم من ورق الجنة ولداهما رفعهما الا منهكما عن تلك الشجره وقلت لهما ان الشيطان لكم عدو مبين اذا فهذا حديث سوله فالنحذر من هذه السبل هذا كان مع اويس وادم واهل الضلال واهل الغوايه وان وان الشيطان لا يحول الى من مسلوجات كلهم مثل هذه الطرق ولكن وين اختلفت الطرق فسبيلها واحد الا هو الضلال بني فادر ماذا حدث بعد هذه المخالفة؟ حدث الهبوط لذلك أول ما بيحصل نوم عصير الإنسان يحل. ينزل ينزل الأرض على طول، تمام؟ فايدين اللي بيطيع يبقى حتى يصل إلى أعلى، وفايدين اللي اللي بيخالف ويعصى يحدث. ذلك أو قال قال أول ما يجب ان قال لك ان تتكلم عنك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون ثم يكون لك ان تكون فيها ان تكون من ان إذا أنت المسألة واضحة لك إنسان كل ما يعمل تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك فذلك يكسر اسمك ويكسر ذكرك في السنة كلما ايه امانتك وكلما اطاعت الله تبارك وتعالى اما الى عصيت يحبس لك نوع من شدة في الكاذبية الارضية تمام ذاك ايه ولكنه اللي هو اطاع الشطاء اخلدة في الارض واتبع تمام هو دي ايه المساعة وكلما يحصل نوع من معصية الكاذبية تشتاد تنزد تحت للارض لما كل ما يبقى في ايمان يرتفع حتى تحس اذا نفسك كده تحس كلوه يقول لك ايه لما يحس الطاير انه طاير مش هو كان ايه سنة... ملزوق في الارض يقول لك لا كاني طاير طيب يعني ايه كل يرتفع تمام فهذه يا مه سنه زي ما بنقول سنه من الشرائع تمام ربنا بيقول مش كل ما كان له مكان في وكل نسيتوا بعضكم الى ولو لكم في الارض المستقر ومتاع الى حين فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه اخذ آدم عليه السلام ما ألقى الله اليه كلمه التوبه من رحمه الله تبارك وتعالى أنه يوفق العبد للتوبه فتوبتك محصوره بين توبتين من الله لك فتاب الله عليهم ليتوب انه هو التواب الرحيم إيبا توبة مسبوقة بأن الله كتب وفق التوبة ثم تاب عليها ممكن تتوب بس ما يتوبش عليه ولكن ليه لأن التوبة فيها إيه؟ موانع التوبة فيها موانع في الموانع التوبة سأنا كان أكل الحرام الأول بذلك من موانع التوبة إبقى هذا من كان الله عز وجل على آدم وعلى ذريته أيضا سؤم المعصين ثم ناصح وثرت انها تحول النعمه الى نقمه بل ما كان هو في الجنه اللي حصل هرب منها خلاص ايضا لعلمنا نأخذ الدرسه من هذه القصه اللي هو عداوه الشيطان لآدم وجنته ايضا نأخذ درس ايضا من ادم من الاسراء التوبه ودور التوبه والاستغفار بعد الاعتراف بالذنب هذه كلمة للتلقاء ذكر الله جل بسوط العرف اينا بعد ردنا ظلمنا انفسنا وإن لم توقف لنا وترحمنا ده لنكون من الخاسرين كمان ثالي رسال كلنا اختلف زمن يتذكر هذا الدعاء ويده الله عز الله به بعد اعترافين به هذا الزمن وبعد ان يجد حرار هذا الزمن في قلبه فيتوجه ان الله اتباره وتعالى بالدعاء ويندم على ما تتذكر على الله عز الله ان يتوب علينا الجميع هذا اه من قصة ادم ثم تفضأ قصة أعمار الأرض كل اهبطوا منها جميعا فإن ما يأتي لكم مني هدى فمن تلع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحسنون بدأت القصة بعد إمزال الجميع من الجنة ليعيشوا في عداء جنة خلاص اذا لمعارك وبعد المسألة نازلة ومعروف ان دول اعداء خلاص لا يمكن ان يكون فيه مصادقة ابدا دي منذ خلق ادم الى ان تقوم الساعة اما ان يقول الناس ينظرون لهذه المسألة بنظر الهوان وانها امر قصير وكل شرعة عملت بتاعم الشيطان بتاعم الشيطان والشيطان. والشيطان هو اللي باقي امانتوا اصلا متوسقى انا وقلتش الشيطان ايه ما كله العملية متكاملة أن الشيطان كرس جهوده قالت بما أغيتني لأقادن لهم صراطك المستقيم قال بعزدك لأغوي لهم أجمعين لما المساله إن هو كرس جهوده وشمر عن ساق الحرب لبني أجل. تمام منهم من, من يطيع الشيطان ومنهم من يثبت الله تبارك وتعالى اما الذين اتبعوا هدى الله جل بما انزل على رسال على ال سيدنا ومن كتابه فان هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اما الذين كفروا وجحدوا بالرسول ولم يؤمن ولم يعمل صالحا فهذا موعده النار خالدا فيها فلا لدينا كفر وتزول آياتنا ولاية أصحاب النار كن فيها فاردون نقل لنا نوص في هذا الرقع ألا وهو الوصائر والأوامر الإلهية لبني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بعهدي أوف وإياي بما لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به. يا بني إسرائيل إسرائيل هو يعقوب من إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام وبنوه هم اليهود لأنهم يعودون في أصوله إلى أولاد يعقوب الاثنى عشر طبعا أولاد يعقوب منهم هي يوسف أخوة. تمام. تقل إن اليهود صموا لما يجي اليهود لمن يتكلم عليهم يا بني إسرائيل بكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بفينا نعم نعم الله جل على بني إسرائيل نعم كثيرة فواجب على بني إسرائيل أولا أن يتذكروا النعم ودي أول مراحل الآه الشكر على أول الآه الثناء الثناء بالسان الثناء يذكره بالقلب ويدكره بالسان اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي تذكرت تلك النعم التي أنعمت أنعمت عليكم ولا تجحد بها وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فرهمهم أوفوا بعهدي الوفاء بالعهد هو معناه إثمان والاستقام عليه. وعهد الله عليهم أن يبينوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم كتبوا ذلك فالله جل كتب لهم في ثوراتهم وكذلك في الإنجيل أنهم إذا جاءهم رسول لا يؤمن به ولا ينصون حتى نما كانوا إيه توعدون الأوس والخزر ناس قوانا هذا زمان يضرب فيه إيه رسول النبي هذا أمة نقاتلكم عليه في خطر العهد المؤيرة فلما جاءهم كفروا به فنعت الله عليه الكافرين فهذا العهد الذي أخذه الله عز وجل عليهم فأمرهم أن يوصوا العهد ويتموه حتى وياتي بلا معدوم بخليل الجنه وياي ترهبون اي خشون ولا تخشون غيري وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم بما انزلت اي القران مصدقا لما معكم اي من التوراه والانجيل ولا تكونوا اول كافر به ولا تكونوا ايها الناس اول كافر به لأن ما خضوا يعني من أهل الكتاب فالمفروض اصحاب أصحاب الكتاب يملون الكتاب يكونوا إيه هم أول المؤمنين فري ببنو ذلك ويكونون أولا كافر به بل عليهم الإيمان به والاستقامة على ذلك ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا هذا هنا يعني يصف أحوال بني إسرائيل. نوم أهل الكتاب، ومع نوم أهل الكتاب لا يصدقون، ولا يؤمنون، ويكون أول الكفار في كتب الله تبارك وتعالى، ومن صفاتهم أنهم يشترون آيات الله ثمنا قليلا. لوم أسمعوا له المؤس، لوم أحرار الصوم ورطبان الصوم، كانوا إذا أرادوا شيئا يكتبون كتابا وكتوة، ثم يأخذون الذكاء، أمواله، فهو أول من اشترى هذا الأمر، ودعون في ذلك علماء المؤس من أمتنا. فكل من أه كل من من هذه الأمة من له نصيب وحظ من اليهودية أو النصرانية تمام؟ فتجد من علماء السوق عندنا من له قصة من إيه من فعل اليهود أو له قصة من فعل النصارى أو غير ذلك؟ ولا تشتروا بأيات ثمنا قليلا وإياه فاتقوا. فقبلهم إسرائيل وغيرها بيقول كثيرا أن عموما ما قلت. الله اكبر واملوا بالخطب لهون بيقولوا الامور بتاعت اه ايوه واملوا كل من الاول خالص كل ده هو باب العاهل العاهل زي عمالين نور ايمان الرسول صلى الله عليه وسلم واني وما انزلت اي بما أنزلته من القرآن الكريم تمام مصدقا لما معكم في ما كان معكم الكتب التوراة الايه والانجي كل بني اسرائيل اللي هو ده الواحد بيوحي اللي هي مع فينا مليك. هو لا شك ان القران الكريم ندل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليخافض كل الأمم جميعا، فكاد في عاديه المشركين والمنافقين واليهود والنصارى فأخذ يربط على هؤلاء كلهم ثم يذكرون أيضا بما كان في عوضون الصديقة مما ذكرون مصدرون في قص الأنبياء من قبل قالوا لَا يكونوا أول من يشكر بيهم من هاهم عن اعتياز بيان الحق في أمر النبي الرسولي صلى الله عليه وسلم ثمناً قليلاً ثم يريدون متاع الحياة الدنيا ليشتروا به كتبوه من الكتاب ثمنا قليلاً وامرهم الله عز وجل العين بالتقوى وحذرهم أن يبتموا الحق الذي ينزل بهم عباده سبحانه ونهاهم عن خلط الحق بالباطل دافع للحق ولا تلبسوا الحق الباطل هذا حرام حرمة خلط الحق بالباطل تضليل للناس وصفهم ولكن حتى لا يؤمنوا يقولون ان الناس الله ان الناس يقولون الصلاة الناس الزكاة ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان كان على ان الناس يقولون وكان الناس يقولون زكاة الناس ذلك ان الصلاة يقولون الزكاة الناس مع ان لما يقولون ذلك كان في ان الناس في هذه الناس في هذه الناس أتأمرون الناس بالدرك طبعا حوالي نصف شوطة البقرة يتكلم عليه نصف شوطة البقرة يتكلم على دقوة التامة يعني عشان يعني عشان هذه الأمة تتعلم وتكون على دراية في هذا الصنف من الناس وما تعلم يقعون في كل شاكلة وفي كل دوب من أفعالهم وفي كل مكر من من مكرهم ومع ذلك لا نتعلمون الله عز وجل ضرب لهم كل مثل وضرب لهم كل درس بيتعلمه سواء كان في نقل العباد وخاطر الأنبياء وتكريب الرسل وخاطر الأولياء وإلقاء الشبه والتهم والتحريف وغيرها هذه الأشياء كلها يفعلونها في كل زمان وكان معكنا في السر ومع ذلك ما تعلمه وما تعلمه أمة محمد الله صلى الله عليه وسلم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم يبقى دي سفهكم وليه على كل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بطل في سفه من الصدق إيه اليهود مش اللي على كل بيهود لا نحن نقول من سفه من الصدق إيه اليهود هل مسألة الكفر دي من ذي إحنا بالله كفر أحد إجا زين أحد في الشروط لتنفتح المواضيع فنقول أتأمرون الناس بالبر يعني أنتم تأمرون الناس بفعل الخيرات وتنسون أنفسكم ما فوق أن تكون أول من يقوم بذلك وفقاً الشيء لا يعطيه إذا كنت تلزم باب التعوى وأمر التعوى فلتقل أنت أول فاعل بها حتى يكون ذلك أحرأ في سجابة الناس إليك لكن هم كانوا يأمرون الناس بالكار كانوا يأمرونهم ألا يكون أمان الناس للباطر ولا يأخذوا تمام؟ فكان هؤلاء العلماء كانوا ينهونهم ويامرونهم بالمعروف ثم يصلحون ياكلون ويشربونهم ويقعون فيما يقع فيها هؤلاء فلعنه الله على ذلك حتى مررنا الناس الفيديو وتنسونا ان بصكم وانتوا بتقرون الكتاب هنا شكلها بعض الناس يقول لك ايه اتمنى بقى اللي بيحكم شخصه لما بقول كلام ما تعملش مين روح درس وانا درس يقول كلام ما بعيدش مين انا بقى انا الله تبارك وتعالى لا إن شاء الله تبارك وتعالى ان كده الايه تبقى في حق انو الناس البريئ مذنونه نقول ان الله عز وجل لم يظلم فالامر بالدين ولكن ذم نسيان النفس يبقى هنا الايه عباره عن جزئين جزء في الامر بالدع و جزء الثاني نسيان النفس فعاتبهم على با ان هناك امرا تمجدون عليه فكيف لا تفعلونه فتأمرون الناس ان وتنسون أنفسكم من ذلك هناك من يكون هناك من يكون هناك كما هم هناك العلم يكون هناك له يبقى لذلك يعني يكون هناك تمام؟ يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من من يقع في المعصية ان يأمر غيره ان لا وهذا لها وانا كذلك مثالا قال لو اثنين يشرمان الخمر فيجب على كل واحد منهم ان ينهي ويقع لشد الخمر حتى لو يقع في ايه في دنبين دنب شد الخمر ينظر اطراع للمنج تمام فهو الانسان انت بتفعل معصية تمام انت دواجت فيك ايه لو شوف يفعل معصية ده هي تمام إذا نكمل إيش مثال إنت إيش أنت ما بارتوش تقول الساتي كنوف ممكن هو الشراء اعطى عدة أمور زي بالضبط اللي قول مثلاً إيه الكه الكهرب يحسب على كفره ويحسب على طالعه على عدم قنط الصلاة والإنسان كله كل الفروق تمام ضمط البعض صار فضاع ما قالوا مثلاً كلكم في سقط قالوا لنكو من المصلين ونكو نقطة المسكين وكنا نقول ماخذ الحين كل شيء إنت إيش أنت كله ولكن لن تتمكن من الممكن ان تكون هناك خلاص يكون هناك من يكون هناك على يكون هناك على يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون لازم من يكون هناك ماشي؟ ولكن هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون فلين ما رجل تهوت النصراني ما بيعملش كذا أو كذا أو بيش يتخبر قالوا ما يسمى ببعض الكفر خلاص لازم ببعض يعني كافر وبيعمل اي حاجة تاني خلاص الكفر بيغطع اي حاجة تاني وليس هذا المعنان انه اذا فعل بعض المعاصي التي بها استطار على المجتمع الخارجية الا تنهى ان كان في خاصة بنفسي خلاص لما من بالي وكل ناس بيأكل اموان الناس يتباطل او يتجبر عن الناس او مش عليك الاشياء فيج خلاص هنا المسألة اللي بيقول لي اذا بعد مسألة لا نقول له ايه ان هذه الأشياء كلها امام الكف لا تساوي شيئا فهتر عليك الاجابه لان الكف بيخلي ليه الأشياء دي كلها عنده لان طبعا انت بتشوف الخرب حوالين عنده الاكل الخضره وخلاص شكل هو كفته تمام هو هيكت اقول اول ما تيجي تتكلم تقول ان هو يوم ما جيت درجه تط خلاص طيب يبقى إذاً مسألة إيه؟ مسألة نسيان النفس وقبح سلوك من يأمر أليه بالخير ولا يفعله أيضاً السيئات قبيحة وكونها من عالم أشد قبح السيئات قبيحة وكونها من عالم أشد قبحة لأن ذلة العالم يزيد بها عالم ذلة العالم يزيد بها عالم لأنه مقتضى به وهو رأس الناس فإذا رأوا لا يرون منه إلا كل حسن فيقول أن هذا حسن تمام والناس ورأوا وراء عدمائهم وراء أئمتهم فالسيئه قبيحة كونها من, من عالم أشد قبحا لان لأن الله رزي قال فمن يعلم كمن لا يعلم فلنستهوا الذين يعلمون ولذين لا يعلمون لا يستمعون يا شخص أيضا قال تعالى و استعينوا بالصدر و الصلاه و انها لكبيره الا على القاشعين يعني المسن اللي يحس ان فيه مخالفه للعلم والعمل العمل مخالفه للحال والمقال المقال يعني يستعين بالصدر و مسألة مساله عايز ايه عايز وقت عايز هو يصبر نفسهم على الذين لهون رضا بالعباده و العشي يصلي لا شك انه يقلب موازين حياتك. ايه المشكلة؟ ثم هم في خضام الحياة واتباع الهوى واتباع أصحاب السورة الفلكة لا تستقيم حياته انما اذا استعان بالصدر واستعان بالصلاة ان شاء الله ستستقيم حياته وانها لا كبيرة اي الاستعانة بهذه الأشياء استعان بالصدر واستعانة بالصلاة هذا كبير ولكن ليس مشاف ولا صعب على القراشين الذين يظنون أنهم لا قرب بهم وأنهم إليه راجعون. فهذا في مشروعية مشروعية استعانة على الأمور الصعاب بالصدف والصلاة كما كان يسلم يفعل ذلك كان يسلم إذا حزبه أمر فازع إلى الصلاة فازع إلى الصلاة أيضاً فيها فضيلة الخشوع في لله وذكر الموت ورجوع الله تبارك وتعالى فيهون عن الإنسان أنه, أنه يعني يذكر الموت والبلاء أنه يذكر أنه ملاقرة الله تبارك وتعالى لذلك دائماً ذكر الموت هو ميزان الحياة عشان تمشي صحة الحياة على طول لازم كل الموت نصف عين حين ذلك سوف تستقيم حياة هو الموت رمالة الميزان ميزان الحياة كل ما يقدم على فعله يقول إنك ستموت كيف فلق ربك الذين يظنون أنهم لا يقرب به وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وأني فضرتكم على العالمين الله أزدادنا يكفر من ده. لبني إسرائيل ويكسب ويكسب من ذكر نعمته عليه حتى يكتقوه ويكشوه ومن نعمته عليه أنه اكثر عليه من نعمه وأنه فضلهم على العالمين فضلهم على العالمين أي على عالم زمانهم على عالم زمانهم تمام؟ وده في كل شأن من شؤون ذكرت فيه اانه فضله على العالمين او فضله ابره على العالمين اي على عالم ايه فالله ضمن اتاهم ما لم يؤتي احد من العالمين حتى باء اسرائيل ما لم يؤتي احد من العالمين ومع ذلك كانهم نقصوا نقصوا على عهودهم ونقضوا العهود وقتل الاديان وكتبوهم فالزيخ قال دعنا نذكرهم بهذه الأشياء وذكرهم بالنعم واتقوا يوما واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدد ولا من المصعوب اتقوا أي اجعلوا بينكم وبين عزيز الله وقاريا بأن لا تقعوا في فيما حرمه الله وما فيما نهى الله عنه وذلك ان تؤمنوا بالله وتعملوا الصالحات لقد هذا اليوم الذي لا تجزي اي لا تغن نفس عن نفس شيئا ما دامك شيئا لا تغن نفسك ولا يقبل من الشفاعه هذه النفس الكافره لا تنفع شفيعين تمام قالوا وكنا نكذب يوم الدين حتى اكل اليقين كما تنفعهم شفاعه تمام؟ فهؤلاء لا يقبل منهم شفاعه ولا يقبل منهم عدل عدل الفرد اي اذا تقدمت بعدل وهو الفداء فانه لا يؤخذ منها ولا هم ينصرون اي لا يدفع عنهم الا العذاب يوم القيامه وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنِ يَسُومُنَاكُمْ سُوءَ الْأَعْبَابِ يدفعون أَبَنَاءَكُمْ وَيَسْلَحِيُونَ نَسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ تَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظَيْمٌ هذه الايات تذكر بني إسرائيل النعم وكيفيه مقابلتها فتضمنت الآيات أربع نعم عظمى ذكرهم الله بها اولا أن من فرعون و� ومن ذلك من هذا الظلم ذات الذكور وترك البنات للخدمه في المنازل ترك النساء الاحياء للخدمه في المنازل ثاني حاجه ويخترقنا بكم البحر اي لما فلق البحر لهم فاغرق عدوهم وانجاهم وهم ينظرون هذه ايه لننظروا اليه حتى يتاكدوا ان الله سبحانه لانهم متصورين متصورين انتهي ايه ولكن قالوا هم يكون هذا الله تعالى. هو هو هو هو هو هو عليهم. هو اكبر هو هو العجل. هو هو موسى هو هو ثم هو العجل من هو هو ظالمون. ثم هو عنكم من بعد ذلك هو تشكرون. هو هو هو هو العجل. وإذ آتينا موسى هذه الرابعة أي أكرم الله تعالى نبيه موسى بالثوراة وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ففي هذه الآيات الخمسة أغفع نعم عظمى على بني الصعيم أن جسم فرعون ظلم فلق البحر واغراق فرعون وهم ينظرون وعفوه عليهم بعد اتخاذ الناج واتيان موسى الكتاب والفرقان حتى يهكدون تمام؟ رقيت مسألة بعد ذلك وهي مسألة حد النت ومشروعيته هؤلاء الذين يتملقون وينافقون ويؤذون المؤمنين ويشككون في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نقول إن حتى نت موجود في ألمون السابق ذكر الله تبارك وتعالى فقال وَإِذْ قَالَ موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم بالظغارب من العيد فتوبوا الى باريك. لَمَّا لما دخلوا العيد دخلوا تمام فلما دخلوا عايزين توبه التفسير بنسميها عايزين ايه حدنت فطيب التوبه انفسكم حد انت كان, كان ايه بعد موسى القوة.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 Ja, ik heb nog een paar jaar geloven. Ik heb سؤالنا شيء يخص الضربه قلنا يبقى حتى اللده موجود في الامه السابقة ومشروعيه كتاب الملتفين فالله زي قال اقتلوا انفسكم طب قلت لنا زي ده ازاي اقاموا حد اللده قال فاقتلوا انفسكم فقاتل من لم يعبد العيش من عبده العيش تمام عشان ايه يعني اقتلوا انفسكم كل واحد انتحر لا اقتلوا انفسكم يبطلوا بعضوكم بعض من اليكري الثاني من لم يعبد لعجل قتل ايه من عبدها العجل خلاص ذلك مخيب لكم من دولية تلتاب عليه انه هو حتى قيل انه هو عنيه في هذا اليوم سبعين ألف سبعين ألف مدني إسرائيل الله عز الله انه هو التوضح الرحيم ليه جيه مسألة الرؤية. احنا لديهم الموثقات اللي ايه الموثقات والمكتر تبع الهيل ولا محدثت بأذن تريف واحد لو ما لم يعبد إله قط من عبد إله كل اللي من عبد إله كل ما له حد تريج طيب نيجي مسألة الرؤية وقلت لهم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله في فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون طيب مسألة الرؤية عندنا موضوع الرؤية الله ذنب في الدنيا غير يعيش تمام مستحيل تمام ما بس فيتنى. فيتنى فيتنى فيتنى في كلام في كلام تصلح عشان بس نتلقش بس الثاني حناخد خلاص نقص. <تصفيق> طيب نقول ان رؤية الله عز وجل رؤية الله عز وجل في الدنيا غير جائزة. حتى قال اكثر من يمكن في خلاف رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربهم. تمام والراجع لم يرى ربها. إنه لم يرى ربها. تمام الأحلاف توزع نور أن أراه. قال, قال رأيت نورا رأيته نورا اي كما يذكر في الحديث اي قال حجابه النور وشي ما خلاص فرانت من تقول ان الناس سلم لن نرى ايه رب وايضا للحديث واعلموا انكم واعلموا انكم لن ترى ربكم حتى تموت طيب تغلبوا ايه الرؤية تمام فديت كانت مسألة موجودة عندنا ايه اللي حصلنهم فأرغبكم مستعيق ماتوا تمام اذا مسألت الرؤية منقطع، فكأننا يخرج يأخذ من إيه مشكلة واحدة، والقلت يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جاه. المسألة دي مسألة الرأي دي، ده الصلحين لما وجدوا من كل كنيعات كثيرة، تمام؟ إنه هو كل ما يقولوا حاجة النبي أبي يا موسى أنت غلطه، خلاص أنا بقى أنت وصلتم من إعداد وناس تفهموا كف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 تشكر هي جميلة جدا علّة الحياة الشكر علّة الحياة الشكر قالت ثم بعثناكم من بعد موتكم ليه؟ لعلكم تشكرون إيه فانت خالك في حياتك كلها شاكل رب تمام؟ فكل ما تفعله من الطاعة؟ او عن شكر لذلك بسبب لما فعل وقيل له في مساله تنهزته وفصطر فالنماء فقال تفعل دلك وانت ايه قد رفضتك لقد رفضتك وانت قد رفضتك وانت هي دي العلّة هي كل واحد يقول انت كذا وكال لا لازم هو يديه معملك الشكر لان لو فعل كل دقيقة وكل سنة وكل نفس لانه يقدم ايه ولا نوافه شكر الله تبارك وتعالى ايام هي العبادتك كلها في الدنيا عبر عن ايه اوار عن الشكر انت باركة بسعاري.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 تمام، فالله اصدر الله كتب عليهم الـ T الـ T يفتح حرق 40 سنة يتونه في أرضية مشكلة ورجع ليه مضى الأولان 40 سنة. في هذا كان معهم موسى وهارون هارون وماتوا في الـ T موسى عليه السلام و هارون وماتوا في, في الـ T هذا التيه من فضل الله اصدر الله عليهم أيضا انه ازل عليه في هذا الوقت المن يوسى تمام؟ المن نوع من الايه الشاد والعسر والسلوى نوع من الايه اللحم تمام ومع ذلك يعني السيب كل يوم لحم و... ونوع من الفاكهة او العسل كما يقول لا قالوا اذا اخذ لنا بلتم تقضي البقليها وكذا شوف حتى التناول يعني مش عاجبهم ده تمام وعايزين ايه عايزين بطه مجرد لنا المهم هؤلاء لما نزل عليهم المنن والسلوى وقال وامرهم ان يكونوا الطيبات ما رزقهم الله وما ظلمون ولكن كانوا انفسهم يظلمون لا يستطيع احد ان يغلب ربنا سبحانه وتعالى ولكن كانوا انفسهم يظلمون وكتب عليهم ايه الشقاء كلمه في الت وكانهم الظالمون بانفسهم وقد قلت كل هذه القريه تاكلوا منها حيث شئتم راضا وكل كده جدا وقولها فصلتم نوقد لكم خطاياكم والسنازير والمحسنين فطمت الايه تسكيب اليهود بحديث عظيمه خلص باسلافهم وهي حال يستودوا الشكر وذلك انهم لم يمتحنوا بالتي وكان قد مات كل من موسى وهارون وخلفهما في بني اسرائيل يوشعر منهم ذو فتاه فكاموس وغاد بهم العمالقه وفتح الله عليه بلاد النقص امرهم الله تعالى اكراما وانعامه ان يدخلوا هذه القرية يكونوا منها رغبا مخيوسياؤ ويذكروا هذه النعم ويدخلوا هذه المدينة راكعية يقول بابا سجدا اي راكعين قائلين عند دخولهم حطة لزنوبنا اي اي يا رب هذا دعاء ان يحط عنهم ايه زنوبنا يقولوا حطة صغيرة حطة او ايه حنطة وده يعني استهملي مش عايزين نقول ان هم يهود فاتا جهميهم هم اللي اسم اللي تمام فغيروا وحالفونا الكلام عن ايه عن مواضيع تمام حقيقه من الغنا التي اقترفناها من كلنا عن الجهات على اسم موسى وهارون اذا تعالتم ذلك فنحن نعطي لكم لنبكم ونزيد المحسنين منكم ثوابا وحادثه من اخرى تذكر فيها حقيقة سوء طبع اليهود وكثرة رعوناتهم وذلك الكبيرهم الفان الذي امروا به والقول الذي قيل لهم فدخل الباب بدل ان يدخلوا غركائين دخلوا على استهم زاحفين خلاص؟ قائلين حنقا اي حتى في شعيره ومن ثم انتقم الله منهم فانزل على الظالمين منهم طعونا افنى منهم خلقا كثيرا جزاء في استهم عن امر الله عز وجل وكان فيما ذكر عضل اليهود لو كانوا يبطع ضوء مثل ان يستخدم هذه الايات تذكير الأبناء بأيام الآباء لعضل اعتبار طب الجهاد اذا وجد يسبب الامة الظلة والصغار والكسران التحذير من عاقبة الظلم والكسر والتمرد على اوامر الشرع. ايضا حرمة تأول النصوص الشرعية للخروج بها عن مراض الشارع كتأول الروافض لوه بقره قالوا ايه عائشه قالوا وعليكم لما قال ربنا ان الله يعمر فاستحب بقره اولوها بما ايه عائشه بعض المعاصر المنافقين بان ربا البنوك وربا الجاهليه الحرام ليس هو الربا الجاهليه قالوا هو فوائد ولكن شبه الجاهليه ايضا فضله الاحسان في القول والعمل فضله الاحسان في القول والعراض دي يعتبر ايه؟ إذا احنا نقف من شاء الله كنا على الربع حرارة. الحرارة الربع الحرارة طبعا يوشى يوش ابن نور كان ينوح إليه؟ يوشى ابن نور ابن نور كان فتا فتا موسى وكان نبي من بني إسرائيل من الحديث قادة نبيه من بني إسرائيل الاخذة إذا كان نبيه ينوح إليه؟ نوح عليه إن شاء الله لكن ما فيش دليل ينزل عليه الكتاب؟ لا هو تبع واتبع رسالة موسى عليه السلام في التوراة، تمام؟ لا يجب انه هو يكون مثلا مريء ان يأتي من يأتي تمام؟ ولكن إن النبي والرسول دعاهن النبي على سلوكه ورسالته جيدة والنبيه يتبع رسالة من قبله من موسى، لكم لهذا السبب لكم